فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقر فلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا أبدا وَلَن نَّرْحَمَ عَلَيْكَ فِي نَحْت أَن تَكفِيَ عَنِّي أَفْعَا لَفَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْكُ بَقَوْلِي قَالَ فَمَا وَلَمَّا فَتَحَ ف�ٍّ مَا لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاء سَوَاءٌ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ if وسع كل شيء